ар ар ар ар ар ар ар ар ар ар ар ар architectural bihan, unha zehenib, unha zehenib. statistically, unha zehenib, unha zehenib tide la phasesijaya sab agua але tuli na c�ас a hal انا زينه انا زينه من بعد الخدر اللي عداي من بعد الخدر اللي عداي مسبيه شباب عطف خرا تمذبح عطو احسي ان جسم فارغ روح تنفض مثل يتام تصيح وتنور قامتنا هوت عن قاع وجروح قامتنا هوت عن قاع وجروح بين الذئاب الصير ودنا عطش وما كل بير بين الذئاب الصير ودنا عطش وما كل بير يروينا والله ور بديو بلاينس انا زي هن انا زي هن انا اللي بتش حتى الصخر ليها انا زي هن انا زي هن من بعد الخضر اللي عداي من بعد الخضر اللي عداي مسبيه وروح اصفرها بأن ما تخيلت وليها يهجرها اصفر باليتام وروح اصفرها بأن ما تخيلت وليها يهجرها بتحذر عسفة الدار يغدرها بوق العطش والمحرق وخيمها عالت بتشير صخرها جعلت القلب جمره على سنين صخره جعلت بالقلب جمره عاوتوني عاوتوني يصحون اللي تشمضت الميه يصحون انا زينه انا زينه انا اللي بيتش حتى الصخر ليا انا زينه انا زينه من بعد الخضر اللي عدا من بعد الخضر اللي عدا يمس بيي يا اهل الشل الصبوا يقا مثلك يا لاقي لا اسال الوادم سكت كلامك ما جاوب العالم يلك اللي كسرت بيدك كل عروش طالين يا اللي كسرت بيدك كل عروش عالم يا هو اللي الصبر وقووم مثلك يا لاقي لا اسال كلا بد ما جاوب العالم يالك سارت بيدت كل عرش ظالم يالك سارت بيدت كل عرش ظالم يا يا الصبر انت رأي للحق رفعت يا يا الصبر انت رايا الحق ضعتي لا لا يقدرون يضلونك ابد يا لاشمي يضلونك ابد يا لاشمي انا زي هن انا زي هن انا اللي انا زي هنف انا زي هنف من بعد الخضر لعداء المسبية من بعد الخضر لعداء المسبية منطاح الكفيل وهش من راس منطاح العالم ويسيرت ويطاس بحضات الأخيرة يزدب الفاس ما جاب القلم ما جاب قرطاسه ما جاب القلم ما جاب قرطاسه بالدم كتباذريني جنب عيناي نظرايني بالدم نظر عني لا لتعتيل <تسجد> يا حن يا خيطه تبك علي <تصفيق> يا حن يا خيطه تبك <تصفيق> علي <تصفيق> انا زي هن انا زي هن اديتك <أداء وكلماء> <صادم> الكلمه هذا من عقيله جهاله الحشامي هندسه الصوت والتوزيع علي حديدي عند النشاط العام سجاد العقابي